الحمد لله الحمد لله بالفضل والانعام توعد من عصاه بأليم الانتقام ووعد من اطاعه بجزيل الثواب والإكرام أحمده على إحسانه العام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام واشهد ان محمدا عبده ورسوله حث على فعل الطاعات وحذر من المعاصي والافتام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه البرره الكرام وسلم تسليما كثيرا مستمرا على الدوام اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى وَتَدَبَّرُوا كِتَابَ اللَّهِ فَقَدْ حَثَّكُمْ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ فَقَدْ حَثَّكُمْ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَبَيَّنَ لَكُمْ ثَوَابَهَا وَثَمَرَاتِهَا لِتَكْثُرُوا مِنْهَا وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمَعَاصِي وَبَيَّنَ لَكُمْ عِقَابَهَا وَآثَارَهَا الضَّارَّةَ لِتَحْذَرُوا مِنْهَا وَتَجْتَنِبُوهَا كما انه وصف لكم الجنه وما فيها من النعيم والفوز المقيم لتعملوا لها ووصف لكم النار وما فيها من العذاب الالمين والهوان المقيم لتتركوا الاعمال المؤصله اليها وهكذا عباد الله هكذا كثيرا ما نجد ايات الوعد الى جانب ايات الوعيد وذكر الجنه الى جانب ذكر النار ليكون العبد دائما بين الخوف والرجاء ليكون العبد دائما بين الخوف والرجاء لا يامن من عذاب الله ولا يياس من رحمه الله كما قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون وقال سبحانه وان ربك لذي مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ان الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون الى كل مقام محمود ومقيتنا لما يوضع من طرق الاخره كل عقبه كعود فلا يقود الى قرب الرحمن فلا يقود الى قرب الرحمن وروح الجنان الا الرجاء ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الالمين الا صياط التفريق ولهذا قال بعض العلماء الخوف والرجاء الخوف والرجاء جناح الطائر اذا استوى استوى الطائر وتم طيرانه واذا نقص احدهما وقع فيه النقص واذا ذهب صار الطائر في حد الموت وقال بعضهم القلب في سيره الى الله عز وجل بمنزله الطائر فالمحبه راسه والخوف والرجاء جناحه فمتى سلم الراس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى قطع الراس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عربة لكل صائد وكاسر عباد الله والنسوس الشرعيه من الايات والاحاديث النبويه تربي المسلم على الخوف والرجاء فهما رفيقان لا يلبث ان يثوى قلب المؤمن منهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول الله أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله واين ذلك الواحده قال ابشروا فان منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج الف ثم قال والذي نفسي بيده اني ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو وانتم تذنون اسم اهل الجنه فكبرنا فقال ما انتم في الناس الا كالشعره السوداء في جلد ثور ابيض او كشعره بيضاء في جلد ثور اسود فتامل رحمك الله تامل كيف يربي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يربي اصحابه على القوف والرجاء وهذا لما لانت بالموعظه قلوبهم وازداد خوفها واقبلت على ربها سكب فيها اطمانينه بحسن الظن والظمئ في عفو الله ومغفرته ايها المسلمون ان الخوف من الله تعالى ان الخوف من الله تعالى من اجل منازل الطريق الى الله ورضوانه وانفعها للقلب وهو فرض على كل احده قال تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين امر بالخوف منه واوجبه وجعل الايمان من شاءه وعلته وقال سبحانه واياي ترهبون وقال سبحانه فلا تخشوا الناس واخشوني فلذا عباد الله لا يتصور ان ينفك مؤمن عن خوف وان ضعو لا يتصور ان ينفك مؤمن عن خوف وان ضعف ويضير ضعفه بضعف معرفته وايمانه الخوف ايها المسلمون صوت الله تعالى يسوق به عباده الى العلم والعمل لينالوا به ما من القرب منه سبحانه وحقيقه تالم القلب واحتراقه بسبب توقع مكنوهم في المستقبل تألم قلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المصبل وعلى قدر معرفة العبد بعيوب نفسه وعلمه بجلال الله تعالى والسغنائه وأنه لا يسأل عن ما يفعل وهو يسألون على قدر ذلك تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء وهم العارفون بانفسهم وربهم والخشية هي اشد الخور فبالصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا انا اعلمهم بالله واشدهم له خشيه ثم اذا كملت المعرفه اورثت حال الخوف وانزعاج القلب ثم يفيد اثر ذلك من القلب على الجوارح بكفها عن المعاصي وال الزامها بالطاعات تلافيا لما فرض من واستعدادا للمستقبل فالخوف يقمع الشهوات فالقلب يطمع الشهوات ويقدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبه عنده مكروها فتحترق الشهوات في الفؤاد وتتأذى الجوارح ويحصل في القلب الفشوع والدله والاستكانه ويفارقه الكبر والحقد والحسد فلا يكون له شغل الا المراقبه والمحاسبه والمجاهده والبخل بالانفاس واللحظات ان يصرفها فيما لا فائده فيه واذا تذكر العبد الفقير واذا تذكر العبد الفقير كثره ذنوبه فيما مضى واستشعر شده العقوبه وما ينتظره من الاقطار والاهوال ثم تأمل قدرة الله عليه متى شاء، وكيف شاء، وأنه ضعيف لا يتحمل تلك العقوبة، ولد ذلك في نفسه خوفاً من ربه دل وعلا، يكون له حصناً عصيناً عن اختراف المعاص والآثام، ولد ذلك خوفاً يجعله يفر إلى مولاه، فيؤدي فرائضه ويرتنب محارماً. وليس الخوف عباد الله ليس الخوف مجرد دمعة تنسجل ولحظات من الحزن والبكاء فاذا زال المؤثر عاد العبد الى غفلته وتمادى في شهوته فهذا خوف القاصر قليل الجدوى ضعيف النفع والتاثير قال احد السلف ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف ان يعاقب عليه ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف ان يعاقب عليه اخوة الاسلام سيد الخائفين صلى الله عليه وسلم قدوتنا واسوتنا سطرت في سيرته النبويه من احواله ومقاماته الذكيه ما يعير النفوس ويهرركها للاقتداء والتاسى به ما يعير النفوس ويهرركها للاقتداء والتاسى به وقد اشتد به الخوف وطال به الحزن كفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى دئد الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فالتفت الي فاذا عيناه تدرفان وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغير الهواء وهبنت الريح وهبنت ريح, وهبت ريح عاصفه يتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجره ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله متفق عليه وان عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوزه عزيز كعزيز المرجل من البكاء اي فوران وغليان غليان القدر على النار يسمع صوته صلى الله عليه وسلم ومن ثم عباد الله غلب الخوف على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخليفه الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في وصف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وقد سلم من صلاه الفجر وقد علت الكآبه وهو يقلب يده يقول رضي الله عنه لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم ارى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يسبحون شؤثا سفرا غبرا بين اعينهم امثال ركب المعزا قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم واقدامهم إلى اصبحه ذكر الله فما دون كما يميل الشجر في يوم الريح وهملت اعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم والله كانني بالقوم بات غافلين ثم قام رب الله عنه فما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم ففي النظر في سيرهم وأحوالهم عبرة لمن اعتبر وموعظة لمن اتعاو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآلاة للذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأسافر الله العظيم لي ولكم النساء المسلمين من الذنب إنه هو الوفور الرحيم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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا اما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا رحمة من الله ان الخائفين من الله تعالى ان الخائفين من الله تعالى اذا سمعوا ايات الله تتلا واحاديث رسول الله تروى لان تدقلوبهم وقشعرت جنوبهم وانهم ردموعهم قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيها مشاعر منه جلود الذين يخشون ربهم ان متالي جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله فالقلب اللين يحركه ادنى مخافه فالقلب اللين يحركه ادنى مخافه والقلب القاسي تنبو عنه كل المواعظ فهنيئا بالخاشعين فهنيئا بالخاشعين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع الخائفون من الله لا يسكن حالهم لا يسكن حالهم ولا يهدأ روعهم حتى يجيز الأهوال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن المؤمن إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يدرك جسر جهنم ورائها الخائفون من الله اذا وسوس لهم الشيطان زين لهم الحرام لا يبيعون دينهم ولا يغضبون ربهم في سبيل لذة عاجله او شهوه باسله لا يقيم الخائفون على معصيه ولا يبيتون على منكر بل يتطهرون بالتوبه وتلمس الرحمه والمغفره اقبض الذنب مضجع احدهم وعطال الوجل رقاده فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا طهرني يا رسول الله فيقام عليه الحد ويقهر من الذنب فقال فيه علي الصلاه والسلام لقد تاب توبه لو قسمت بين امه لو سعتها رواه مسلم الخائفون من الله يؤمنهم الله يوم الفزع ويطمئنون والناس في خوف وشدة وهلع دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال بخير أرضى الله وأصادف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وآمناه مما يخاف قرنه الترمذي الخائفون من الله يذلهم الله في ذل يوم لا ظل الا ظله قال عليه الصلاه والسلام سبعه يذلهم الله في ذله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الخائفون يدخلون الجنة بسلام قال تعالى من خشي الرحمن بالغير وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوض الخلود قال الفغير بن عياض رحمه الله وعد من الله لمن خافه أن يدخله الجنة حيث قال ولمن خاف مقام ربه جنتان اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته راجين ثوابه وتركوا معصيته خائفين عقابه فاذا جاءت طامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واترى الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. والعلن اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين